Здравейте, аз съм на Нера. Основното ястие вече е може да започвате. Приятно слушане. برّا العطش والناس من حوسين برّا برّا لحرمة الضلم والعبودية برّا برّا نسفو الميدان عيل كتورات برّا, برا الشمس برّا برّا ما بقى خيط لسعة ما بقى سجراسك تول برّا مبقى ليلاً عرّد الماء برّا برّا الجهنة ما مبقى تمت السير بره بره الحيطان الحيطان واقفين بره بره الخوف الناس ساكتين بره بره الحب الباقي بالزور بره بره الطيب الحب ما بقى Brrrra brrrra, I know you're my